hassin in at gay likin fati hassin wa thwani I've been and حزن و اي دمع و أي, اي حزن و اي دمع يشيل عنك كره عنك كلها.